الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حديثنا في هذه الليله. على ما تضمنه قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فقوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم يقول ذلك تعليماً لعباده كيف يقولون أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا كل ذلك داخل في سؤال الهدايه هنا كما سيتبين ان شاء الله تعالى دلنا إلى الصراط ووفقنا إليه الطريق المستقيم الذي رسمته لعبادك من أجلي سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنته وهو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه الأنبياء قبله فلا سبيل إلى الفلاح والسعادة والنجح إلا بي لزومه وسلوكه والاستقامة عليه. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. نلاحظ أن هذه الآية نقرأها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وذلك والله أعلم أنها تضمنت أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإن الله تبارك وتعالى إذا هدى العبد إلى الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته فسلم من الشرور في الدنيا والآخرة حصلت له السلامه وحصل له الفوز والنعيم والراحة والروح حصلت له الحياة الكاملة بحسب لزومه لهذا الصراط المستقيم فأعظم الدعاء أن يدعو العبد ربه أن يهديه صراطه المستقيم ولاحظوا هنا أيها الأحبة هذا الفعل اهدينا وهو فعله أمر ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا صدر فعل الأمر من الأدنى إلى الأعلى فإنه يكون من قبيل الالتماس والدعاء فالعبد لا يأمر ربه وإنما يدعوه بذلك رب اغفر لي رب ارحمني رب اهدني رب اجبرني ليس هذا بأمر لله عز وجل وإنما هو دعاء وأما إذا صدر ذلك إلى من دونه فهذا هو الأمر كما يقول الرجل لولده افعل كذا أو يقول الرب لعبده أقم الصلاة أو نحو ذلك ثم لاحظوا أيضا هذا الفعل اهدنا كيف عدي بنفسه يعني ما عدي بحرف الجر يمكن أن يقال اهدنا إلى كذا اهدنا إلى الصراط ويمكن أن يقال اهدنا في الصراط أو اهدنا على الصراط والفعل يفهم معناه بحسب تعديته كما قال ذلك أهل العلم لا سيما فقهاء النحات من البصريين فهذا الفعل هنا ما عدي بحرف ما قال الله اهدنا إلى الصراط المستقيم وإنما عداه بنفسه اهدنا الصراط المستقيم وذلك والله أعلم من أجل أن يتضمن هذا الدعاء أنواع الهداية كل الهدايا التي تريدها تدخل فيه فهل نتبصر بما نقول اهدينا الهدايه على نوعين النوع الأول هداية العلم والإرشاد والنوع الثاني هداية التوفيق هداية العلم أن يعرف العبد الحق أن يميز بين معدن الحق ومعدن الشبهات هداية العلم أن يميز العبد الأعمال فيعرف فاضلها من مفضولها إلى غير ذلك من أنواع الهدايات وما كل من هدي إلى العلم الصحيح يهدى إلى العمل بمقتضاه كثيرون يعلمون من حقائق الدين والشرع أشياء كثيرة ولكنهم عن القيام بها وتحقيقها بمعزل فيحتاجون إلى هداية خلق جميعا يحتاجون إلى هداية أخرى وهي هداية التوفيق الكفار الفراعنة أو غير الفراعنة ماذا قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة تكبرا وهكذا اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ما قال كما يعرفون أنفسهم لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد مده من ولادته لكن هو يعرف ولده مباشرة الشبه هو الشبه لا يخطئه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك أقل الناس دخولا في الإسلام هم اليهود منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم معدن الكبر والحسد قتلت الأنبياء نقضت العهود ومن ثم أيها الأحبة نجد أن الكثيرين ما تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بصدق ما جاء به هذا عمه أبو طالب الذي دافع عنه ووقف معه وبذل في نصرته ما لم يبذله أكثر المسلمين من منا قدم أدافع عن الإسلام وأهله كما قدم أبو طالب ومع ذلك كان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البريه دين وما اسلم في قصيدة مشهورة معروفة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه لكنه كان يحاذر الملامة من قومه والمسبة التي يتوهموا لحوقها به ولذلك لما مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الدخول في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله قال هو يموت على دين عبد المطلب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويموت عليه فلاحظ هذا الفعل فعل الهدايه اهدنا الصراط ففعل الهداية هذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله متى عدي بإلى تضمن الإصال إلى الغاية المطلوبة فإلى تفيد الغاية ومتى عدي باللام اهدنا للصراط هديت فلانا لكذا تضمن التخصيص بالشيء المطلوب هديته لكذا فيكون خاصا وإذا عدي بنفسه اهدنا الصراط تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعرف يعني على الصراط والبيان والإلهام الذي هو التوفيق أن يلهم اتباع هذا الصراط ان يشرح الله صدره لذلك فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم فهو بقوله هذا ودعائه هذا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يعرفه هذا الصراط وأن يبينه له وأن يلهمه إياه فيوفق إلى سلوكه ويعان وتكون أحواله مهيئة وقدرته حاصلة لاتباعه ولزومه والسير عليه فيجعل الله عز وجل علمه في قلبه علم هذا الصراط ويبعث قلبه على طلبه وإرادته مع القدرة عليه ولاحظوا كيف جرد هذا الفعل اهدنا من الحرف فلم يعد بشيء من الحروف جرد من ذلك ليتضمن هذه المراتب جميعا فيكون ذلك سؤالا للهداية بجميع أنواعها وسيتبين بعد قليل إن شاء الله هذه الهدايات الداخلة تحت هذا الدعاء ثم أيضا أيها الاحبه من هدي في هذه الدار إلى الصراط المستقيم الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه فالجزاء من جنس العمل فكما قال الحافظ بن القيم رحمه الله على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ليكون طريقا لهم يسلكونه يكون ثبوت قدمه هناك على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق لأنه هنا كان يمشي على الصراط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 العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط حذو القذة بالقذة جزاء أو كيف يكون سير الإنسان هنا يكون سيره هناك لأن الجزاء من جنس العمل فينظر العبد في حاله وإقباله على الطاعات ومراقبته لربه تبارك وتعالى وصلاح العمل والحال والنية والقصد والقلب وحفظ الجوارح عن مساخط الله تبارك وتعالى والقيام بوظائف العبودية فيجد ويجتهد ليكون سيره هناك جادا حثيثا وتكون مرتبته عند الله تبارك وتعالى في أعلى المراتب إن الذي يزرع الشوك أيها الأحبة لا يرجي أن يحصد العند الذي يشتغل في دنياه بالمعاصي والآثام يحمل قلبا مظلما ما الذي يرجيه في الآخرة إن لم يتداركه الله تبارك وتعالى برحمته وعفوه وألطافه والله تبارك وتعالى في ايات كثيرة يذكر فيها هذا المعنى أن ذلك يكون بحسب الأعمال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء على ماذا على الفجور على الاثام جزاء على الاعمال الصالحه وكان سعيكم اي سعي السعي في طاعه الله عز وجل الدنيا معبر تمضي على على الصحيح والمريض والغني والفقير ولكن الحياه هناك الراحه هناك والشقاء هناك فالعاقل من سخر أنفاسه في استجلاب تلك الراحة والنعيم ليكون من هؤلاء الذين وصف الله تبارك وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا الصراط أيها الأحبة هو الطريق المحدد المعتدل الذي يصل بسالكه إلى مطلوبه في أقرب وأسرع ما يكون والله تبارك وتعالى ذكر صراطه المستقيم في غير موضع ويسميه بالصراط ولم يسمي الله تبارك وتعالى طريق الشيطان بالصراط وإنما يسميه سبل السبل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذا يقال لصراط الله التي رسمها لعباده ولاحظوا هنا اهدنا الصراط المستقيم وصفه بالاستقامة مع أن أهل العلم كالحافظ بن القيم رحمه الله يقولون إن الصراط لا يكون كذلك إلا إذا كان مستقيما لا بد فيه من استجماع شروط أن يكون متسعا للماره وأن يكون موصوفا بالاستقامة طيب إذا كان الصراط يعني الاستقامة فلماذا وصفه بالاستقامة يقال هذه صفه كاشفه وليست مقيدة يعني لو كان هناك صراط مستقيم وصراط آخر غير مستقيم تكون هذه الصفة مقيدة كما تقول رجل طويل لانه يوجد رجل غير طويل لكن حينما تقول رجل ذكر هذه يقال لها صفة كاشفة تكشف الحقيقة فقط لا تقيد الموصوف لكن حينما تقول رجل مؤمن يوجد رجل غير مؤمن فهذه صفة كاشفة ويقتلون النبيين بغير حق يوجد أحد يقتل نبي بحق لا إذن هذه صفة كاشفة تكون للتأكيد لبيان شناعة هذا الفعل في هذا الموضع يقتلون النبيين بغير حق ومن يدعو مع الله إلها آخرى لا برهان له به يوجد أحد يمكن أن يدعو مع الله إلها آخر له به برهان دليل لا يوجد لكنه ذكر ذلك توكيدا وابرازا لهذا المعنى أن أولئك الذين يدعون مع الله آلهة أخرى هؤلاء في الواقع لا برهان لهم بذلك ولا علم لهم به وهكذا في قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ولا يوجد طائر يطير برجليه مثلا فذكر الجناحين هذا للتوكيد يطير بجناحيه ليس المقصود ما قد يستعمله العرب من ذكر الإسراع بالطيران تقول طاروا إليه زرافات ووحدانة لا هنا طائر يطير بالطائر الحقيقي يطير بجناحيه وفي هذا آية كيف يحلق هذا الطائر فذلك من آيات الله تبارك وتعالى صافات ويقبضن يعني للأجنحة وكذلك أيضا في نظائر هذا من كتاب الله تبارك وتعالى كقوله يقولون بافواههم مع أن الإنسان يقول بفيه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والإنسان إنما يكتب بيده لكن هذا لتسجيل ذلك عليهم وفي ذكر الأفواه أنه قول لا يتجاوز الأفواه أو لتسجيل هذا الجرم عليهم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم لأنه قول لا حقيقة له في الواقع إنما هو قول لا يتجاوز تلك الأفواه المتفوهة به هنا اهدنا الصراط المستقيم فأضافه إلى الاستقامة وعرفه لأنه معروف لدى المخاطب لكن في موضع آخر يقول ويهديك صراطا مستقيما جاء به منكرا صراطا فلما عرفه أنه يهديه صراطا دعا علمه كيف يدعو اهدنا الصراط الذي أخبرتنا عنه وعدتنا بالهداية إليه الصراط كما قال الله عز وجل في مكه البلد الحرام في دعاء ابراهيم صلى الله عليه وسلم اجعل هذا بلدا امنا لم يكن بلد لم تكن مكه بلدا حينما قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم ذلك جاء بواد غير ذي زرع فوضع هاجر رحمها الله في هذا المكان مع ابنها اسماعيل صلى الله عليه وسلم فلما صار بلدا ماذا قال الله تبارك وتعالى اجعل هذا البلد آمنا. هذا لما وجد البلد وهكذا على كل حال ثم أيضا هذا الصراط هذا الصراط أضافه تبارك وتعالى في بعض المواضع إلى نفسه صراط الله باعتبار أنه هو الذي رسمه وأمر بسلوكه وفي بعض المواضع اضافه الى السالكين صراط الذين انعمت عليهم لانه اهل سلوكه فتاره يضاف الى من رسمه وسنه وهدى اليه وامر بلزومه وسلوكه وهو الله تبارك وتعالى وتاره ينسب إلى السالكين وفي موضع آخر قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فاتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فالهداية المنسوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية العلم والإرشاد والتعليم فالصراط المستقيم أيها الأحبة هو طريق أهل الإيمان واليقين طريق أهل الهدى والفلاح ودونه مفاوز ومطالب متطلبات من المجاهدات من المكابدة من أمور من المشقات تحتاج إلى صبر فإن الله تبارك وتعالى لما خلق النار أرسل جبريل فنظر إليها في منظر كريه يحطم بعضها بعضا فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات فنظر إليها جبريل عليه السلام فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد الكسب الحرام اللذة الحرام الشهوات المحرمة الأصوات المحرمة الصور المحرمة أنواع المتع المحرمة هذا هو الطعم إلى النار كل طعم يدعو إلى ما بعده ويجذبه إلى حتى يصل إلى النار ثم لما خلق الجنة أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فنظر إليها بما فيها من البهجة والنعيم والسرور وأنواع اللذات فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكارح حفها بالمكارح الصبر بأنواعه القيام بالطاعات وترك المعاصي فنظر فحفها بالمكاره فنظر إليها جبريل فقال وعزتك لقد خشيت الا يدخلها أحد فهنا هذا الصراط المستقيم طريق أهل الفلاح محفوف بالمكاره دونه مفاوز تحتاج إلى مجاهدات فإذا صبر العبد فإنه بذلك ينال تاج النعم ويصل إلى المعسكر الآمن الذي لا يجد بعده ألماً ولا هماً ولا حزناً ولا صداعاً ولا مرضاً ولا خوفاً ولا كدراً بأي نوع من أنواع الأكدار خوف ولا حزن وإنما اللذات الكاملة في الحياة الدائمة الأبدية السرمدية تلك الحياة التي تستحق أن يضحى من أجلها بشهوات متقضية متكدرة في هذه الحياة الدنيا فينبغي للعاقل أن يفتح بصيرته ويسعى إلى ذلك وأن يكثر من الدعاء واللهج أن يهديه ربه إلى الصراط المستقيم ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة يتبين شدة الحاجة إلى الهداية إلى هذا الصراط أعظم من الحاجة إلى الرزق أو النصر بل لا نسبة بين الهداية إلى الصراط المستقيم وتحصيل الأرزاق والأقوات وما إلى ذلك لأنه إذا حصلت له الهداية فلا تسأل عن حاله لا تسأل عن حاله ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لقلق من شح في الأموال والأرزاق ومشكلات اقتصادية أقل في الأمطار أو تنزل الأمطار ولا تخرج الأرض الزروع والثمار لنزع البركات فإذا وجدت التقوى ساق الله عز وجل الطافه إلى هؤلاء المتقين ولذلك لما منع الكفار من المجيء إلى الحرم ودخول البلد الحرام ونودي على ذلك في الموسم في السنة التاسعه للهجرة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيله يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وعد بالاغناء لماذا؟ لأن الكفار هؤلاء لأن المشركين كانوا يأتون من أطراف البلاد ومعهم التجارات فتقوم سوق حافلة في مكة ونواحيها وما جاورها فخافوا ان يسبب لهم ذلك مشكلة اقتصادية حينما يمنع المشركون من المجيء إلى الحرم في موسم الحج وتكون تلك الأسواق كاسدة قال انخفتم عيلة فسوف يغنيكم الله لا تقلق من هذا الجانب الذي وضع لك وأنت في بطن أمك حبل الشرة يصل إليك الغذاء بلا عمل إنسان ولا عمل يدك واليد معطلة هكذا هو الذي سيوصل إليك حينما خلق لنا هذه الأفواه سيوصل إلينا الأرزاق الذي خلقنا لن يضيعنا لكن الكلام على الهداية الهداية فإما ركوب الضلاله هو سبب للمشكلات والعسر والشدائد في الدنيا والآخرة وهذه الآية أيها الأحبة اهدنا الصراط المستقيم هي خلاصة المقدمات التي قبلها من الحمد والثناء والتمجيد وذكر العبادة والاستعانه بالله تبارك وتعالى فهذا ثمرت تلك الخلاصة تلك الهداية التي تملأ قلب العبد فيكون في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة فهذا الموضع وخلاصة ما سبق توقف عند هذا وبقي بقيه أتحدث فيها في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى عن الهدايات الداخلة تحت هذا الموضع فلماذا نقول وقد هدينا إلى الإسلام اهدنا الصراط المستقيم والله أعلم أصل الله على نبينا محمد آله وصحبه